الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قالوا قالوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قالوا, قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا, قالوا أَلَمْ نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين قالوا ألن نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يخادعون الله وهو خادعهم وإذا وَإِذَا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا وإذا قاموا إلى طَلاَقِ قَامٌ كَسَلا يَرَاوُنَ النَّاس وَإِذَا قَامُوا إِلَى طَلاَقِ قَامٌ كَسَلا يَرَاوُنَ النَّاس يَرَاوُنَ النَّاس ولا يُنَظِّرُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا يُرَاوُغُنَّ لَا تَوَلَّيَنَّ يُنَظِّرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذلك لا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تخذ الكافرين أولياء فَجَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا أَفَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا إِنَّ ظالِمِينَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِنَّ الَّذِينَ فِي الْكِتَابِ يَعْنُونَ فِي الدَّخْرِ أَسْلِمِينَ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلطوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين إلا الذين تابوا وأصلحوا وَسَوْفَ يُؤْتِى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا وَسَوْفَ يُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ دِينًا أَلِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بعذابكم إن شكرتم وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا